موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن لهم إذ إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باع من الله وما جهنم وبكس المصير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 كيد الكافرين إن تستفسحو فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 إنه إليه تشرعون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ولم منكم خاص، واعلموا أن الله شديد العقاب. أَغْفِرْ إِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ 19. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون